الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها هدوا وعشيا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 نا لكم تبعا، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا، فهل أنتم غنونا عن نصيب من النعمة؟ قال الذين استكبروا إن كل فيك إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في الناس لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب